قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة